ومنهم من عاهد الله لإن آتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إِلَّا جهدهم فيسخرون منهم سَخِرَ الله منهم ولهم عذاب نليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم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 چند كثيرا تیرا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا كفروا بالله ورسوله بل تہم چکون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 ونزلت سورة نامنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذن كألو الطول منهم وقالوا ذرمانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأحراب ليوذل لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نميم لَسَ لَ الّثَِ وَلَا علىلَ المَرو وَلَا علىَّينَ لا يجدون ما يون فِقُونَ قَجِذَانَك وَقُول اللهِ وَرَسون مَا علىلَ المُصنينَ مِن سَبين وَلهَّهُ غَفُور فين وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّسَعَتْ لِحَمْلِهِمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَسْرَةً لَّا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ